وقف ولا ترمي مداعك بالأعيان محتاجاً لذرة أمل في سنيني هذه تفاصيل العمر وسط الجفان. صور أماكن في عيوني تجيني والله من تطري وسط عمر الأحزان كل الفرح من لون وجهك يجيني مثل المطر يركض على الأرض والهان هذا دايم بالوله محتويني يكبر غيابك لو كبر وسط الأشجان يكبر معه في شوق عمري حنيني الشوق في قلبي من الحب كثران صبيت دمعي وشفت قلبك بديني قلت أحظن في وسط ديني علشان ما يلمس طرافة حزن من ونيني حتى ولو اخترت فرقاك عنوان في بديني قلب عمرك يبيني ما هي حكاية انت رابح وخسران أوهي حكاية يا أبي كتبيني المسألة روحين في داخل انسان شفتك رحلت وشفت روحك في عيني غمضت رد الروح من خلف الجفان عشان أصدق كذبة أنك تجين ما يكفي <تصفيق> لك جيت أبين لك غرامي جدت اضلاع ساني تتجه صابك وفيه كلها اشواق وطيبه حلقات بس المصيبة صارعتها الجاذبية حلقات بس المصيبة صارعتها الجاذبية صارعتها الجاذبية nda tazduo i saha bi Tiddi jahf sabaq wa fiyya Tiddi jahf sabaq wa fiyya Anthari fi oiyuna Ghalifini min jufuna minche jona gitti mi nik hediya gitti mi nik hediya wakt bik كلمة من قلبي لقلبك هذه من عندي وصيّاك كلمة من قلبي لقلبك هذه من عندي وصيّاك هذه من عندي وصيّاك واسمعيني للنهاية هذه موكل الحكاية انت تحفى انت آية انت, انت احلى مظهري صونك جيت بكطف ورد من عندك تخفف من ألم قلبي وتجفف دمعة سالت عليك من ألم قلبي تجفف دمعة تنسلت علي دمعة تنسلت علي حاملة ما بني ديّا حاملة ما بني ديّا صحي شاقلك تألم وقلبي من نبضة تكلم قالي يا Ya jamar lili wadhiya Ya jamar lili waslam ya jamar lili wadhiya Ya